أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن <تصفيق> أعلم Fed is <laughs> a لم لا اقلقه الجور. لم الجور ولم يستطع دربا. قال في نفسه. آخر Make وزين التمر والماء بل y no sabes de الى المرأة والزوج غير موجود وهي تعلم من حال زوجها انه يرضى بوجودهما او انه يأذن لهما فيجوز المرأة ان تأذن لهما في الدخول ان لم تحدث فتنة او ان فشيت الفتنة بحيث يقول Oh, Thank you. ¿Cuánto?